وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَنَائِمًا ظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ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 وَألُ الأرحامِ ببععْضُ أَل ببعَعْضل فيِي كِتابابِ الله مَِ المُؤمنِنينَ وَمُهادِرينَ إِللاا أَنْ تَففعلوا إِلَّا أَنْ تَففعلوا إ أَلِيَائِكُم مرُوفَ كََ زَادِكَ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 وكم من صوتكم ومن اسفل منكم واغزاة ابصار وبلوات قلوب الحمادر وبلغت قلوب الحمادر وتظنون بالله الظنون هنا لانقبتوني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 قَالَتْ مِنْهُمْ يَا أَنَّ لَيْسَ لَكُمْ قَامَ لَكُمْ فَارجعوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فرارا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا فِتْنَةً لَأَتَوُهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً قُلْ إِنِّي وَمَنِ انْفَرَرَ مِنْ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ فَإِذًا لَّا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم من الله إن أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أن أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِدِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا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 يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيراً ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا مَا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم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 صصم وَقَذَفَ فِي قُل مم الرعبَ وَوقَذَفَ فيِي قُل بمُ الرحبَ فرَيقًا تَقتُلُون وَتَأسِرونَ فَرقاب وَأَرَتَكُمْ أَضَم وَدارَم وَأَغْولَم وَأَضلَْ تَقَعُهَا وَوكَان اللههُ عَلَ كُلِ شيءَيئ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُ اتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَرْسَاءُ أَنَّ بِالَّذِينَ من يَأْتُونَ مِنْكُنَّ نبي فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسرا ومن يط نثم كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها لِها أجْرُها مَرَّتَينَ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا جِسَاءُ إِنَّ نَبِيًّا لَّستَ نَك أَحَدٌ من إِن تَغَيَّرْتَ فَلَا تَخْضَعْنَّ بِالْقَوْلِ فَيَعْلَمُوا مَن يُرِيدُ فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَا فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ الله اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين وَصَّادِقينَ والصابِقاتِ والصَّابِرينَ والصَّابِاتِ والخاشِعينَ وَالْخاشِعَاتِ وَْمتَصَدِّقين وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَْموتَصَدِّقاتِ والصَّائِمِينَ وَصَّائمَاتِ وَالحَافِظينَ فرُوجَهُ والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان اينات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدئ وتخفي في نفسك ما الله مبدئ وتقشى الناس والله أحق أن تخشان فَلََّا قَضَ زَيد مِنهَا وَطَرًا زَووَّجنَ كَهَ لِكَلََا يَكُونَ علىلَ المُؤْننينَ حََجَد لِكَيلَا يَكُونَ على المُؤمنِنينَ حَرَج فِي أَزْوَاجِ أَدْرِي إِمْ إذَا قَضَو مَِّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْروهِ مَفْول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 وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يخرجكم من ظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ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 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَت يَمِنُكَ مَِّا أَفَ أَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَّكَ وَبَناتِ عَماتِكَ وَبَناتِ خَالِكِ وَبَناتِ خَالِكَ وَبَناتِ خلَاتِكََّاتِهَا يَرنَّمَكَ وَمرَأةَ مّؤ مِنَهلَ وامرأه مؤمنه اهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لكم ان نساء من بعد ولا ان تبدل بهن ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنه الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْنَا فِي آبَائِنَا وَلَا أَبْنَائِنَا وَلَا إِخْوَانِنَا وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِنَا ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله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 وََّذينَ يُْذُونَ المُؤْمِلينَ وَْمُؤمِناتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبوا فَقَدْ احتْمَلُ فَقَدْ احتَْمَلوا, احتملوا بُْتَانَو وَإِسْمَم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 لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سُقفو أخذوا وقت تقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 في النار يقولون يا ليسنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنم لعما كبيرا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 فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلَنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَنُونًا جَهُولًا لَيُعَذِّبَنَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ